تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آن إلى الليل فسبح وأطرا فا النهار لعلك ترضى.